إنما يستجيب الذين يسمعون والموتا يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا له نزل علينا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 يَطيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُهُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي كِتَابٍ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ مِنْ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَأُ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناه بقتة